وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد بارك اسلام معالتي جمعات معالتي على اشاعت محرم شحن 4230 شحنه هجريه الموافق 20 اكتوبر بالشحن 10 حمشتن ميلادي ان شاء الله تبارك وتعالى ابتجمرنازنا برنادرسي بزعبه عينتاتنا يا عباده نقض الصلماتي باركس لمو عمتي بزعبه الاستعاده سودماني كتعقوب مالتيو شق الرخي بك عقوبه اني خطبل ويدماني كاب شقر فرحك باركس الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى رحمه واسعه بزعبه استعاده كابتشي عيناتنا عبادة مخانون ربي عقبني اني رد ان اخطب له كابتشي عيناتنا عباده مخانون دليل يقرب انتهي بالودليل والاستعاده قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق سوره الفلق ايه الواحده وقوله وقل اعوذ برب الناس سوره الناس الايه الواحده بر كقران مرتعل نربي عقبا نخطب له عباده مخان و توحيد مخان صدما خمت رب سبحانه وتعالى زبله قل اعوذ برب الفلق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تايلون بليخه اعوذ عقبا الله برب الفلق باتي كوسكون ساي نا يوا قحتازو خنا مغنياتو نزو قحتا خبط صلمات خيلو اتيشي غر صلمات بغا بعيننا دريوزلنا همو غيرون اتيشي غرنا خونتو تاي خيلو ابتسىق من دحرو ديقو شغوروهم تتلون عند حر كويلو بربي تعقب مالتي دفروا نغر عند حر حغاتيمو قصودماني كابشياطين الجن دا عرف ريحو بربي تعقب شياطين الجن صلى الله صلى عين السنخيه قاتمنا كمون السحر كسحرنا يقولوا لك تبعتي يونايق ودك نسيتي كلهن لذلك خبزون لربي اعقبني ادحنا نغنب لو مالتي كمون مشى تبع الف بزبرخات عند حركتنا انكر بيتمنالو كنه سوا في النهايه تعمم وتموت بس سمز مالتي سلازي كل شر زقن عقبته خينو كندخنته خينو نربي عقبنا نخنو بلو علنا بتي كوسكوانسين ايو قحتازو خونه يتشجر مريت توقحه اب شجر مسن وقط دمها او غحلنا ويدما شجر نفرحو تصقم ندحرالو كابو عقوبنا خنبل مالس كمون قل اعوذ برب الناس يا رب سبحانه وتعالى زين قلتين ايات ما قلنا هنا حفزنا هنا قل اعوذ برب الناس بليخه انا يعقب الله بمن يا شباب برب الناس بتغسقواس انا لكسبات زقسقس سلاذ سابخ جني غودوغا يكونون ولا بعل انكربيت يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الاستعاذة طلب طلب الاعاده الحماية الحمايه من مكروه فالمستعيذ محتتم بمن استعاذ به او محتم بمن استعاذ به ومعتصم به نطيب الشيخ بن عثيمين رحمه الله ازي عقبه محتاج نخطك لا خل مالك رب سبحانه وتعالى قال يا مخلوقين زغادوا غيرهم كم زغت تصلكم صلحكم مالتي كبزوا المخلوقين زغادوا خنرحو توخينا مالتيو بربخن عقوب لنا كل نصولو زبلنا غودات زلوه نغر كابو نخن رحق بربنا تعقب فاتيك عقوب يا بربي ربي بعلوه عقوب اي لا شياطين الجن هي سلطتها ولا سحر غيرهم يرخبولكا ولعنون باذن الله قاتم كان تدعى مسربخن كان ذكر الله عز وجل الله بربخاني عقوبك الله ربي خبزهم اشرار زخهم مخلوقين ربي يدحننا ربي عقبا يهبنا والاستعادة انواع الشيخ ابن عثيمين انتهى بالله بعقاب عيناتها لويله اربعه عين التقيش زين اربعه بحصر زباله حجي بتقرنيا باخله وطاسلكم نحرينا بشرحنات نحرايم فجر اشاد ماني احد اخوهم يدق ما له ان شاء الله بارتق قدميتي الاستعاده بالله برب خط عقه زي توحيده <تصفيق> تخيليتي بصفات الله بتم اغلسنا يرب سبحان وتعالى غير كخط سالسيتي بمخلوق لكن كعقوبه كاز خذل تخي مو قاني كروت اذي سا بزي اب عقباناتي يلو تخالخيل لك كبز صلو خاصبات اب سعت زو فوغدي يزي حيلس لزلو قالا خلل كاخري نخيقتل وخا مثلا وتربعت ناي اجنان كي يقضوني يعقبوني نموتات كتصوع هاذي الشركي ويد ما بيهوت وذل لغه برو حق تصوع هاذي كله شرك الاكبر وكابس يو يو لنا يوصانا ويرب سلمان طيب الشيخ بن عثيمين طيب الاول الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار اليه والاعتصام به باركز نا بربخ نعقب زيانتي تتغالي له شيخ بن عثيمين نحناد مخانات مخانه اغنياته ربي يحيل ذله قل لله ابتاي يا مالتيو قوى ربي سبحانه وتعالى خلنا يا ربي مخانه تعيل كل قبر مخانه حتى سب ربي سبحانه وتعالى يحيل ذله ذله اذي قوازي ابسوره البقره رب سبحانه وتعالى تقي سوازل ازيا اتي كله كل المخلوق ذهبون بس باغازو هنا شيطان شياطين الجن خودو غا سحر غيرهم خودو غا يكونون الا بإذن الله سلازين رب ترى عقوب النبل رب عقوبه كاي مالتي. واعتقاد كفايه رب سبحانه وتعالى بما ياغلني وخطب يقول لي والا سحر حكيم الو هاروت وماروت رب سبحانه وتعالى فيتناء لسديد ومبصوره البقره ان تقيسوه وما يعلمان اي سحر مالتي. من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكبر تخفرز دليقن سحري علم لسبك ابوخ قد يجمر لكن اذا ساحر الزقود اكاي كلني لكن قوه التجاعنا بربنا دحريو وقود اكاي كلني سوره البقره, تأخله سورة البقرة ربي سبحانه وتعالى اخو يا اخلكاي بعده بعده عقبه وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل كم قول ملوك ملوك قال خلل لك تامن لك رب سبحانه وتعالى كذا خللنا يبعه باذن الله من كل شيء حاضر أو مستقبل ما يزمس ما يزلون رب سبحانه وتعالى كم بلاغ صدق لكن تدع عقبني لك يا رب سبحانه وتعالى كعقبك يعقب كل ذو قدس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تمزجودود ماني مزعحات مخلوقات قال له سواء كاب شياطين الانس أو شياطين الجن كم اون قال اسرف عنك ربي تمن زاته مونوجود يوم صغير او كبير من شيين عبن بشريين غير بشر سبق زي سب كلهم غودو هاي زي يوم قدربي مس صدوم يوم بركلات يا ابو اللومن. بس خاطر راح انتي قبر نا برب سبحانه وتعالى تعقب بدحرزي زخونه سحر مس عين ان شاء الله هلقات مكاني باذن الله ودليلها قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم تأيدوا رب سبحانه وتعالى اعقب اللهو بي ربي كواسقاس زخونه نا يوجعته نقولوا مريتوا كو زوجك حاسد ما بالكم حد تسحر ويدماني مسد اللو جن نزاته كان يقول لي رب سبحانه وتعالى بحجون ندحرنا خططو له وينو من حد والله زي كولو ابتدى برب تعقيبو مالتي ويشري ما خلق مات كبزقون شر الز رب سبحانه وتعالى كم خير شر دم ما اجنان شياطين الجن وقود وخاخوليم كمون كمسخبل كمصنحكو سحره سحر قبر الكاخوليم عين حقي عين سبوت كاخيل لكن كبس كله خدحن خد حتى خفته من كبعن قربت كدحنت خوينه ربي يعقو بالنبل مو حنا تربي وقوله تعالى خمون رب سبحانه وتعالى انتي بالقل اعوذ برب الناس بتي كسكواس دو هنا يدك سبات يوقوا الرسول صلى الله عليه وسلم تسحروا لكن رب سبحانه وتعالى قال اعوذ برب فلق اعوذ برب الناس اوريدكم زادي تسحروا بدد يوم تاع صلى الله عليه وسلم لبيد بن العاصم اليهودي يسحرون بزغلق ان رب سبحانه وتعالى بالقران غيروا نزل السحر كبز بطل غيروا زد ما نعاني تعلمنا نعاني كمجيرنا سحرن دحر وريدو ربسترنا بالقران ففتحهم زخل يرد عنا اذا كلته سوره ذات يرد انا ما ليك الناس كم اون وناني نقوسنا يدق سبات زخل هاي كلهم يدق سبات اله الناس كمون جزاءنا يدق سبات مغزات زغبو وحده رب مخان من شر الوسواس الخناس كب شر زوا وسكه اذا غفلت عن ذكر الله عز وجل مالتك لو اركاب ذكر الله غفلنا وسوي سمعنا مالت اب كله يهوتنا مالت اب صلاه راح يكونه صغون غنوس وسوسه الخناس مال الدماني زحبه مالتو ما زحب عشك ذكر الله عز وجل تكره فشيطان سبحان الله ذكر الله عز وجل يهدمي فذاك ذكر الله عز وجل لا تكبركم كان ما سوى وسوسه له والرسول صلى الله عليه وسلم استسحروا يخيلوا له حدا نجر زي قبره ومصلوب حدا نجر زي قبره وما زي الدنيا اينيروا نا يوحيكم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله عليه الصلاه والسلام كم ذا بغاطم انا هم كنت قاعدت منا خربت المهم كيمه سوخله كل كله كذا بربن التعقب اذكارنا بالزح قراننا بالزح الى اخر السوره طيب اذا بربع عقبه حتت مالت توحيده اتخال انت خدي الاستعاذة بصفته من صفاته باتي مغلسنا يا رب سبحان وتعالى دماني تنعق كبت ما قلت لنا رب سبحانه وتعالى ضربه مالتي القران بالقران جرنا ونعقب وعظمته كمون بتخبرتنا انت ربي بتخبرتنا حتى كالهلنا لنا كاب سحر ديو كاب عيني كاب الجن كن كن عقوب مالتي وعظمته وعزته ونحو ذلك ودليل ذلك قول صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب في التعوذ من قضاء من سوء القضاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وغيره فذا حديث زياد نستعذ بالله الرسول صلى الله عليه وسلم تايلم اعوذ بكلمات الله تعوذ بمن ذا كلمات الله كلمات الله قران زربانا يا رب سبحانه وتعالى اذ خاينين يا رب كتبت يا رب سبحانه وتعالى يزارب مخانو اذا قران دما يا رب طيب اذا انت تردانا يا شباب قران مخلوق جم زي كن. مخلوق انت الزهون نيرو استعازه بالقران هي مغبرنا لكن قران زربانا يا رب مخانو الرسول صلى الله عليه وسلم بقران الاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق ككل شر زبل رب زخلقه يبلني رب الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اد ما كن حبز لنا كلنا اول الحمد لله انا حبزائنا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هبت اذكار ما يمسى ما يمشيت قبرا وقوله اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي انت ربي باخا يعقب اللهو لتحتني خيسطب رب سبحانه وتعالى عند حردليو مريت بالعيوخ بلاكل نزغناس قارون بلعته ومرت بلعته فخسفنا به وب الأرض الارض لرب سبحانه وتعالى وريت حطاته مالته لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لتحتني خيسطب نخي مريت نخي توحت اني اعوذ بعظمه كبته عظم كبرتنا كان يحقب الله خيلهم الإمام أحمد احمد والنسائي وقوله في دعاء الالم خنزو خلو الرسول صلى الله عليه وسلم تايبل ني اروح اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اخرجه الامام احمد وابو داود وابن ماجه تايبل ني اروح بربي عقوب الله بعزته بعزه الله ما نثبت رب سبحانه وتعالى يعقب اللخيله وقدرته بثقلت مغناتي كانزاز ربي يمشيوا من شر ما اجد واحاذر اتزقات من نزله حما قنزاز المغنى قرزانزازي واحاذر مخازف ورحه خبزنا لعن خي وسخ يلوم استعاده جوري مروم سلاذي حتى حميمنا عطته قنزوننا اذا اقومتنا زي اسمنا اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر كن بالمالته وقوله اعوذ برضاك من سخطك كمون الرسول صلى الله عليه وسلم فتوتناك غير يعقوب اللهو فتوتنا يربخاني صفى بمجلسنا يربي كنت زقته ربي رب خائفتي مالتي ربي فتواننا كلنا اعوذ برضاك من سخطك كبتي ناتكا قطع عسي بتي ناتكا فوتو زغراسي عقبال الاخو ازغاني بتي مغلسنا يرب غيركات عقوب في قد مخاني وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم سوره الانعام الايه 65 فقال اعوذ بوجهك رب سبحانه وتعالى ذا ازيا مسورده صاد ما تاتبل رب سيكالو يعذاب بالليكم كووردلكم يلو رب سبحانه وتعالى اذا ازيا مسورده الرسول صلى الله عليه وسلم بتغزكا كبر زخانه غزكا بوغير حق والله خينا عذاب بخي وردنا يلو ذا زي حد زياد ماني لامام البخاري اورما اللو طيب زيابه مقلصنا يرب سبحانه وتعالى كن عقوب كم زللنا ثالث شيء ثاني الاستعاده بالاموات أو غير الحاضرين القادرين على العوذ نفرك العقوب مالتو بزوم موتا حدث الساحر نمواته تطلع والعاذ بالله جناتهم مثلا ربي سلمنا نمواتات عيني سبكوينو عندنا بالقران ناموتات الزخاء الشرك الاكبر والهاته بالله ويد ما بهوتو مزلو امو خاني اي أك... كالمني لسحر زبطولو ربي لحد المخلوق ده نعبط الليل كياخد طول الليل قران قريؤ اسباب غيريو السحر زخيد مالتي القران كان هيسباكو ذربانا يا ربي مالتي. لذلك برب طرح كنعكو بالنا. ازخا وري يا بعدنا. زار ودي زار زبلازلوه انستي. كومونا سبوتالو مالتي. والعياذ بالله. نبي يخروا. شخنا يشغبوا لنا نموتات تصوع والعياذ بالله. رب غنابي كيدو. عظم انا أي ربي زي ذكروا. حتى سبحان الله فرسكاي تقدا. عززنا دا بيقولوا نت شيطان. انا سئ قرعه والعياذ بالله اسوي سئ قران هالصوتات تباهيلو دق زبلن وطان كبرون مزيكا يقول له الجن نخرذيه رب سبحانه وتعالى قال من يوم الا ب فقدنا الىنا سلاذي نخي قدونا نابربخن حقوق الله فهذا شرك ازي شركيو نبوتاتنا نرديتاسنا قسيلنا نردى يوم إزي, ازي شرك مخانو مخنيات والعياذ بالله ابزن خيمات وصلنا فرحلهم مالته فهذا شرك ومنه قوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سوره الجن ايه 6 يعني وانه كان رجال من الانس جلساتني رم اصوبت كبده كسبات مالتي امغش يخون ابغزو من كله يعوذون برجال عقونا ولا خلق شغله انت ما رايحين ايزوم اغانن تزلخ ابز خبابزي يلومصو بالجهانه زوم كورا خوركه حزل حزلنا خي غدونا بمنعقوا بالله يا شباب بجن فزادوهم رهقه وين يفرحنا نبائل قبلنا حجين زغيفن سمك ادمصتها تغبروا غلمله غدف غدف غدف نعبا اتى تاين اينو غبرو ايناي سنبادي فزادوهم رهقه والعياذ بالله طغيانا وسفح يوسخو لجه تشرك مالتكواي نعنا كفر ابو شركانه توكلنا قال من جوحنسه تاع توكل كيداخه نابردك اديفوم نزجن نزصوي عمر بيدحري ترى خادم سنغل واو ومسمعو دد دد دد دد لهم عجزهم شو عتره اغاس سبحان الله اتى انا عبا رد انا ماني اخذ ماني اخذ تمسك برجله نعبا رد انا ماني اخذ حتى بحاله يصوعو بالله محرم مسهم بدوام شو شركه اوصه بل اعزز راح يقدر انا يمس ابشرك يا ابو قمر العاده بالله زغاني طوريان ما تجاوز مالتيو ارتش شركه ما تجاوز يمسو ابرس يغني تتعقلوا منايس روحوان الله توريان وصفها مالككاني صفها يزين بعلو عقلكه زي زي مسرح حنقول كيف تصروحون الله ها رب بعلي الله خوخ اندا بالك اندا بالك خلونا نرب قديفك تايدى قبره حبس لعلي سون كان قبره بمسرحه كان يخلوا يفرح مو خانك والله زي غدو ازادهم رهقه خوف ذغاف ذقاننا بها بسحومنا بشركي تراخاتوا اساس يرمم نظم شياطين الجن معادي نظم دكسبا فلذي خبز يوم كونيه كون بلنان والله ثم والله قران تقارينا ايقودون انا ربعيتنا متشرشه الاستعاده بما يمكن العوذ به سيب زغوله نكرته خاين عقوبه انته لكن عبد سيب مثال قلت له عمج ثلاثه صلاه بولي سابكني انا قلت له اليوم نعب عقوبه ان قال ما مغنياته اذا إز شرطه اذا زبولي زكاله خلي خلي صحاب زقط لو خاصه قولي اي ري اومني مالتي <سؤال> مغنياتو مسارح اللو مالتي ككل خلل كايخلي زين عبدك من البشر كابك سبع مثلا او الاماكن او غيرها اب قلب بوتاتر ماسي واحد طولن نبل هو هوي نقط لكما ولا كان راح يزم مسك ابي ساعه تزي ندقو يا خا نبزت صتها زلو زلو بوتاه حزو حزو خوري حزوي مالتي ازفو خدي ودحرين تايل فهذا جائز ابن الشيخ بن عثمين ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن اب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرون تايل من تشرف لها تستشرفه تحدث بنبذه فتنه خيدو نعبل نعان عيله تصوعز فتنه زي اولياد بالله فتنه سمع قاتل حكم زلك ما له ومن وجد ملجا شوف بوتا زعقوا بلوا عند حره خيبيله او معاذ فل فليع فليعذ به يتعقد به حبذ في تنزي بوتا ذ عقبوا ترهبوا يتعقوا وبلو ما اخرجه البخاري في كتاب الفتن متفق عليه كذلك الامام مسلم وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجا والمعاذ بقوله فمن كان له ابل فليلحق بابله اجمل ذله نتن اجمل اسعابله ففتنه زعته تدحرق مالخ اجمال زلوخمن اجماله يسعبنيلو زينتاي كانت ك شغله تروح قبر اعبد ربك وصراحه كاي ترسع اجمال زلو ضد اجمال يخيل لو قريتو ايه طفي مالتي زينتاي ردقنا معقوبه بوتا عنده حرخه بكاء تعقب كان متا كفيتنا تاعتش ازغافق المخانون كذلك هذا الحديث فمن كان له ابل فليلحق بابل ازبله الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفي صحيحه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امراه من بني مخزوم سرقت حنت سبيتي كاب مخزوم تقول امامي سرقه اذ اخاني الكمال لله عز وجل المخالف تجي ذنوب ابيذ الرسول صلى الله عليه وسلم يروا لكن وحده يروا اذا سبيتي هسرقه مالتي فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بام سلمى الرسول صلى الله عليه وسلم سريك لهم حزمه فبام سلمى يعقب الله قيله تعاقبنا بام الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث وفي صحيح ايضا عن ام سلمى رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عايذ بالبيت فيبعث فيبعث اليه بعث ابا اخر الزمان زقات رواه مسلم كتاب الحدود واذا حد الزياء ابا اخر الزمان سبات سنه نبيت الله كي دومك عقوبهم بمعرفتنا ثلاث مسبزه وخفف كمتي بتاع المالتي اذا كله مسقع تم جلسات ناب كعبه خاتو يومي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عقبه اذا حجه يا شباب فوقد يفقد فوقد فوقد كعبه امنه حسابته رب سبحانه وتعالى امان دفه لذلك سبات ناب كعبه يخادوا اربعه يوم عقوبه لمن بدح بدح رب سبحانه وتعالى اتي في ثاني الاخ وترا اخون مريت حمي ما يبحل وجيش كو اقو ما نخعبانه الزمان كقاتم يز الله باولهم واخرهم قدامي كمجمر يا جيش كسابتك اخر جيش رب سبحانه وتعالى كل ما مريت يا حلوم هيلو ما رزقنا لذلك از كله عقبان بكعبه اتومز عقوب زلوب كعبه فوقدي اذا خبت فيتن من رحق مالتي ولكن ان استعاده من شر ظالم وجب ايواؤه حدث ابن عباس بجحا ظالم يزي همز غيره زلمني نعى تخالا خل اللي اندحرت اله كتكالا خل له واجبي معناته النصره الحق لها نسب زيد عقبهه بولته ويعادته بقدر الامكان استخالد معني خط عقوب لك وان است وإن ليتوصل الى فعل محظور او الهرم من واجب حرم ايواؤه واجبه كتتكبل انت دع عقبه ويدماني زونه جريمه وان جلف عقبه حاتي توق نزيخ نعقبه يا بلنان يبلش خن العثيمين ساعتها خلاص زلاب زي اتاخ جزاكم الله خير اب لكم طبعا بحصر زبله زي درس خن وزد انا مالتي اربعه عيناتكم زلوانا زن استعازه عقبه محتاج تقيسا طيب انا تنكلت اكس تنكلتمانه باهم دفها مالتي نتحاغاز تقدمتي الاستعاده بالله نربع عقوب بنخطب له زي كل شر زبل مخلوق مالتي اتخالي تبارك الله فيكم بيت مجلساتنا يا رب سبحانه وتعالى بالقران اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كل زي فقد مخان و مغنيات بيت مجلسنا يا ربي اخا تعقب زلخن طيب تاسال سيتي من الله ترسلني طبعا مخلوقين تملكت مالتي نعم تفضل يا باشا احسن ابتدى ذقوله السبكوينه كن حقوق نبذ السبذ فوقدي امراه مخزومه يا سريقه نعم تعاقبها نبؤ ام سلمى الرسول صلى الله عليه وسلم بن منتاي نبؤ ام سلمى تعاقبك ايبلوان قد اجرتي قد اجرنا من اجرت يا ام هاني لمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ام هاني خلاص عقبه اندحاتي تنسى بزنا خلاص عقبه لنا له صلى الله عليه وسلم زي فقد مخان طيب تشركوا الاكبر ترفه بملك الحكم نعم منصور بالاجنان احسنت قوم صح كلامك بالاجنان ها بالاموات أحياء زي كولوا عينه دخلت وين السحر اللي خي وردك وين جن خيسلهك موتات غيرك قد تصوع موتات كتصوع ازي حتى بي هو تفز له كمان كتصوعون يا بالكان رب تروح يزقون طمطاتي لذلك رب سبحانه وتعالى كاب عين يخون كاب سحري كاب شياطين الجن ربي احنا ننده بالكو ابذروا بعسوا كله بيزي كاب توم الالتجاء الى الله نعم ربي كل جزى زم الله سوى توكل برب ذو عقاب وربي اكبرنا ندابكم ابزي زروي عسوا جزاكم الله خيرا هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته